فأرسل معي بني إسرائيل قال موسى ولما كنت مرسلا منهم فأنا جدير بأن لا أقول عليه إلا الحق قد جئتكم بحجه واضحة تدل على صدقي واني مرسل من ربي إليكم فأطلق معي بني إسرائيل مما كانوا فيه من الأسر والقهر قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين قال فرعون لموسى إن كنت اتيت بآية كما تزعم فأت بها إن كنت صادقا في دعواك وربنا جل جلاله من رحمته لعباده أنه ما أرسل رسولا إلا أعطاه من الآيات ما يدل على صدقه ولكن أهل الكبر يتكبرون على طاعة الله فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فرمى موسى عصاه فتحولت حية عظيمة ظاهرة لمن يشاهدها إذن هي آية تدل على صدق موسى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين وأخرج يده وأظهرها من فتحة قميصه من عند صدره أو من تحت إبطه فخرجت بيضاء من غير برص تتلالا للناظرين لشدة بياضها قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر علم وقال الكبراء والرؤساء لما شاهوا القناب عصا موسى حية وصيرورة يده بيضاء من غير برص ليس موسى إلا ساحرا قوي العلم بالسحر وهكذا أهل السوء يرمون أهل الصدق والديانة بالكذب يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون يقصد بما يقوم به أن يخرجكم من أرضكم هذه وهي مصر ثم استشارهم فرعون بشأن موسى قائلا لهم ما لا تشيرون به علي من الرأي قالوا أرجح وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين قادر فرعون أخر موسى وأخاه هارون وابتعد في مدائن مصر من يجمع السحرة فيها يأتوك بكل ساحر عليم يأتك هؤلاء الذين أرسلتهم لجمع السحرة من المدائن بكل ساحر ماهر بالسحر قوي في صناعته وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين فبعث فرعون من يجمع السحرة فلما جاء السحرة فرعون سألوه هل لهم مكافأة إن غلبوا موسى بسحرهم وانتصروا عليه قال نعم وإنكم لمن المقربين فأجابهم فرعون بقوله نعم إن لكم مكافأة وأجرا وستكونون من القريبين بالمناصب قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال السحرة واثقين بنصرهم على موسى باستعلاء وتكبر اختر يا موسى ما شئت من ابتدائك بإلقاء ما تريد إلقاءه أو ابتدأنا بذلك وهكذا أيها الإخوة فإن المعصية تزين لصاحبها حسنها قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فاجابهم موسى واثقا بنصر ربه فاجابهم موسى واثقا بنصر ربه له غير مبال بهم ارموا حبالكم وعصيكم فلما القوا سحروا اعين الناس بصرفها عن صحه ادراكها وارعبوهم وجاءوا بسحر قوي في أعين الناظرين وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون وأوحى الله إلى نبيه وكريمه موسى أن ارمي يا موسى عصاك فرماها فانقلبت العصا حية تبتلع حبالهم وعصيهم التي كانوا يستعملونها في قلب الحقائق وايهام الناس أنها حيات تسعى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فظهر الحق وتبين صدق ما جاء به موسى وتبين بطلان ما صنعه السحرة من السحر نعم فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا وهزموا وانتصر موسى عليهم في ذلك المشهد ورجعوا أدلاء مقهورين وألقي السحرة ساجدين فما كان من السحر حين شاهدوا عظيم قدرة الله ورأوا الآيات البينات إلا أن خروا سجدا لله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 فربنا من رحمته أنه يظهر الآيات لكل نبي بأشياء تكون في زمانهم مشهورة معروفة إن فرعون كان عبدا دليلا مهينا عاجزا وإلا لم احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى يدل على ضعف السحرة مع اتصالهم بالشياطين التي تلبي مطالبهم طلبهم الأجر والجاه عند فرعون فهم حينما طلبوا هذا دل على ضعفهم ولكن الله سبحانه وتعالى يؤيد أولياءه فالسعيد من سار على طاعة الله لينجو في الدنيا وينجو في الآخرة فربنا جل جلاله هو الغني وإليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح